و َ ل َ ق َ د جَاءَهُمْ مِنَ ا ل ْ أ َ ن ب َ ا ء ِ مَا فِيهِ م ُ ز د َ ج ر حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ ا ل ن ّ ذ ُ ر فَتَوَلَّ ع َ ن ْ ه ُ م يَوْمَ ي َ د ع ُ و ا ل د ا ع ِ إ ِ ل ى شَيْءٍ ن ُ ك ُ ر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 ف د َ ع ا رَبَّهُ إ ِ ن ي م َ غ ْ ل و ب ٌ ف ا ن ت َ ص ِ ر ف ف َ ت َ ح ْ ن َ ا أ َ ب ْ و ا ب َ ا ل س َّ م َ ا ء بِمَاءٍ م ن ه َ م ِ ر و َ ف َ ج ر ن َ ا ا ل أ َ ر ض ع ي و ن ً ا ف َ ا ل ت َ ق َ ى ا ل ْ م َ ا ء عَلَى أ َ م ْ ر قَدْ ق ُ د ِ ر و َ ح َ م َ ل ن ا ه ُ ع َ ل ى ذَاتِ أ َ ل و ا ح و َ د ُ س ر ت َ ج ر ي ب ِ أ َ ع ي ُ ن ن َ ا ج َ ز َ ا ء ل ّ م َ ن كَانَ ك ُ ف ِ ر و َ ل َ ق َ د تَرَكْنَاهَا آيَةً ف َ ه َ ل مِن م ُ د َّ ك ِ ر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي و َ ن ُ ذ ُ ر وَلَقَدْ ي َ س َّ ر ن َ ا ا ل ْ ق ُ ر آ ن َ ل ل ذ ِ ك ر ِ فَهَلْ م ن م ُ د َّ ك ِ ر ك َ ذ َّ ب َ ت ع َ ا د ف َ ك َ ي ف َ كَانَ عَذَابِي و َ ن ُ ذ ر إ ِ ن ا أ َ ر س َ ل ْ ن َ ا ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ر ي ح ً ا ص َ ر ْ ص َ ر ا فِي يَوْمِ ن َ ح س ٍ م ُ س ْ ت َ م ِ ر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 ف َ ق َ ا ل و ا أَبَشِرْ م ِ ن َ ا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إ ِ ن ا إ ذ ً ا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أ َ أ ُ ل ق ِ ي َ ا ل ذ ِ ك ْ ر ُ عَلَيْهِم ِّ ن بَيْنِنَا ب َ ل هُوَ كَذَّابٌ أَشِر س َ ع ل َ م ُ و ن َ غَدًا م ن ِ ا ل ك َ ذ َّ ا ب ُ ا ل ْ أ ش َ ر إ ِ ن ا مُرْسِلُ ا ل ن ا ق َ ة َ ف ت ْ ن َ ة ً ل َ ه ُ م ف َ ا ر ت َ ق ِ ب ْ ه ُ م و َ ا ص ْ ط َ ب ِ ر و َ ن َ ب ِّ ئ ه ُ م أ َ ن ا ل م َ ا ء َ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ك ُ ل ّ ش ِ ر ب ٍ م ُ ح ت َ ض َ ر ف َ ن َ ا د َ و ا ص َ ا ح ِ ب َ ه ُ م فَتَعَاطَى فَعَقَر ف َ ك َ ي ف َ كَانَ عَذَابِي و َ ن ُ ذ ر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 أ ر س َ ل ْ ن َ ا ع َ ل َ ي ه ِ م ح ا ص ِ ب ً ا إِلَّا آلَ ل ُ و ط ن ج َ ي ن َ ا ه ُ م ب ِ س َ ح َ ر ن ِ ع م َ ة ً م ِ ن ع ِ ن د ن َ ا ك َ ذ َ ل ك َ ن َ ج ز ي مَن ش َ ك َ ر و َ ل َ ق َ د أ َ ن ذ َ ر َ ه ُ م بَطْشَتَنَا ف َ ت َ م َ ر َّ و ا ب ا ل ن ذ ُ ر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 وَلَقَدْ جَاءَ ل آل ف ِ ر ع َ و ن َ النُّذُرُ ك َ ذ َّ ب و ا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا ف َ أ َ خ َ ذ ْ ن َ ا ه ُ م أَخْذَ عَزِيزٍ م ُ ق ت َ د ِ ر أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ م ِ ن أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّنُوبِ أَمْ ي ق و ل و ن َ ن َ ح ن ُ ج م ي ع م ن ت َ ص ِ ر س َ ي َ ه ز َ م ُ ا ل ج َ م ع و َ ي و ل ّ و ن َ ا ل د ُّ ب ر ب ل ا ل س َّ ا ع ة م َ و ع د ه ُ م و َ ا ل س ا ع َ ة ُ أ َ د ه َ ى و َ أ َ م َ ر إ ِ ن ا ل م ج ر ِ م ي ن َ فِي ض َ ل ا ل و س ُ ع ُ ر يَوْمَ ي ُ س ْ ح َ ب و ن َ فِي النَّارِ ع َ ل ى و ج و ه ِ ه ِ م ذُوقُوا مَسَّ س َ ق َ ر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 إ ن ا ل م ُ ت َّ ق ي ن َ فِي جَنَّاتٍ و ن َ ه َ ر ٍ فِي م َ ق ا ع د ِ صِدْقٍ عِنْدَ م َ ل ي ك ٍ م ُ ق ت َ د ِ ر